به اتفاق شما عزیزان گوشجان خواهیم سپرد به تلاوت آیات شریف 17 تا 34 از سوره مبارک شورا به مدت 16 دقیقه با صدای استاد ربی زین اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحیم الله الذي انزل الكتاب بالحق وما يدريك لعل الساعق قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها الا ان الذين يمارون في الساكه في بولا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 الله <تصفيق> لطیف من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا سيجي منها وما له في الآخرة من عصي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن تَرَبَّصَ الظَّالِمُونَ مِنَّا مُشْمِقِينَ مِنَّا مِمَّا كَسَبُوا وهو والذين امنوا وعملوا الصالحات فيهم Oh, uh, oh, uh. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فَحَسَنَاتُهُ نُزُلٌ لَّهُ فيها حسنا إِنَّ اللَّهَ يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على ويملح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عديد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 ويستديب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيده والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله العزق لعباده لبغوا في الأرض لا بغوا في الأرض ولاكي ينزل بقدر 129. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهم وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا وما لكم من دون الله من ودي ولا نصير ومن آياته يُسْكِنُ رِيحًا خَفِيًا لَن نَرَاكَ دَاعِ عَلَى ظَهْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ ويعفو عن كثير صدق